الدرس الثاني والعشرون بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله قال المرادي رحمه الله تعالى في الجندان من حروف المعاني مرادي كنيته أبو علي الحسن بن قاسم ويقال له ابن أم قاسم وذلك أن أمه قدمت به إلى القاهرة وإلى بلاد مصر وإلى الأزهر فتعلم ودفعته إلى التعليم وكانت شيخه فاضلة تقيه باره متصدقه لها خير فاشتهرت بالشيخة في مصر وربما كانوا يلقبون المرادي ابن أم قاسم لقب فخر واعتزاز بهذه المرات صالحة قال اليوم ورادة رحمه الله تعالى حاشا حاشا هذا هو الحرف ماذا العاشر من أحرف المعاني الرباعية وأحرف المعاني الرباعية تسعة عشر حرفًا أحرف المعاني الرباعية تسعة عشر حرفا قال حاشرها ثلاثة اقسام الأول أن تكون فعلا ماضيا وهذا لا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه قال أن تكون فعلا ماضيا بمعنى بمعنى بمعنى استثناء ومضارعها أحاشي تقول النابغة ولا أحاشي من الأقوام من احد ولا أحاشي من الأقوام من احد طيب ولا أحاشي من الاقوام من أحد هنا من ما هي من هنا زائدة زائدة من أحد من زائدة لماذا؟ لأنها دخلت على نكرة وتقدم وهي في سياق النفي ولا أحاشي وأيضا دخلت على مفعول به على مفعول به ولا أحاشي من الاقوام أحدا قال وحكى ابن سيدة ابن سيدة من كبار علماء الله إلا أنه يعني عمي في آخر حياته فربما ذكر أشياء من اللغة فلم يضبطها والله المستعان قال وحكى ابن أن حاشيت بمعنى أستثنيت وحاشي بمعنى استثني ولا إشكال في فعلية هذه ولا إشكال في فعلية هذه لا اشكال في أن حاشا بمعنى استثناء بمعنى استثناء هذه فعل قال الثاني أن تكون للتنزيه كقولهم حاشا لزيد حاشا لزيد وحاشا هذه ليس معناها الاستثناء بل معناها التنزيه عما لا يليق بالمذكور وقد يراد به تنزيه تنزيه قد يراد بها تنزيه اسم ها تنزيه اسم الله تعالى على جهه التعقب والإنكار على من ذكر السوء في من لم يروه منهم في من لم يروه منهم يعني يقولون ما الله ان يفعل فلان كذا فيعني يعني يبتديرون ويسارعون الى ذكر اسم الله تعالى وينزهون اسم الله تعالى على جهه التعقب والإنكار كو من ذكر الله جل الله وعلا الذي يريد به التعقب والإنكار قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما رأاه انخنس منه فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينقص وهذا سبحان الله ما معناها تعجب من حال أبي هريرة وينكر عليه وإن أبي هريرة ماذا ذكر قال يا رسول الله كنت قنوبا فكلث أن أجلسك وأن على غير طاهرة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينقش قال فيبتديون تنزيه اسم الله تعالى على جهه التعقب والانكار على من ذكره على من ذكر السوء في من يروه أي في شخص لم يروه منه لم يروه منه سوءا وحاش هذه أعني وحاش هذه أعني التي للتنزيه ليست حرفا بلا خلاف ليست حرفا كذا قال ابن مالك فيها قولان أحدها أنها فعل وقول ورد الكوفيين وبه قال ابن جني ابن جني عثمان ابن جني وأصل وجني أصلها ماذا كني بالكاف بالكاف ولكن العرب إذا نطقت بالكاف المكسوره المتبوعه من ن من الاعجميه تقلبها قيما اصله ابن كني من رومي رومي من الروم من الروم واسمه اعجمي قال وغيره في قوله تعالى وقلنا حاشا لله واستدلوا على فعليتها بدخول بدخولها على الحرف وبالتصرف فيها تصرف فيها بالحذف قلت وهذان الوجهان يدلان على انتفاء حرفيتها أما الأول فظاهر وأما الثاني فلا أن الحذف من الحروف قليل ولكنهما لا يدلان على الفعليه لأن الأسم شارك الفعل في هذين الأمرين. قال ثم اختلف القائلون بفعليتها فقال أثرهم فيما فيها ضمير الفاعل قدره بعضهم حاشا يوسف نفسه من الفاحشة لله وقيل حاشا يوسف الفعلة لأجل الله وهو بمعناه وقال ابن عطيه حاشا يوسف لطاعته لله أو لمكانته عند الله أو لترفيع الله له أن يرمى بما رمته به أو يدعى إلى مثله لأن تلك أفعال البشر وهو ليس منهم وإنما هو ملك قوله لأن تلك أفعال البشر هذا في اعتقاد من؟ هذا في اعتقاد تلك النسوة أما البشرية للأنبياء الأنبياء لهم العصمة لكن ليس لهم صفة الملكية لا صفتهم البشرية وهم معصومون وهم معصومون فيوسف بشر معصوم من الله سبحانه وتعالى أن يقع في فحش أو منكر لكن هذا يعني لأن تلك أفعال البشر أو هو هو ليس منهم إنما هو ملك هذا في اعتقاد من؟ هذا تكتب عليه في اعتقاد النسوة لان النسوة ماذا قلنا؟ قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فهذا اخبار من الله عن من؟ عن قول النساء لا أنه في الواقع لا أنه في الواقع الواقع انه بشر معصوم من كل فحش وسوء وهذا يدلك على ماذا يا اخوه على مبالغه على مبالغه كثير من البشر في المدح او في القذف يعني في يوسف لما يعني نظرنا الى يعني الى يعني الى براءته وإلى بعده عن الشر يعني ماذا اعوذ هذا وحتى سجن ومن من حيث جماله ودلاله دلاله و ادبه يعني غضه للبصر وكفه كفه للاذى و احترامه ايش قلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا الا ملك الكريم فكثير من البشر ما هناك تلك تلك الكلمه التي فيها العدل اما المبالغه في القدح واما المبالغه في المدح للمدح فلما ارادوه على السوء ارادوا انزاله الى مرتبه يعني غايه في في في في السوء ولما يعني راوا الى جماله والى عفته ولانه نزاهته قلنا حاشا الله ما هذا بس هذا الا ملائكه يا اخوه سبحان الله يعني من لم يتقيد بشريعه لله سبحانه وتعالى لمن لم يتقيد بشرع الله ودين الله جل وعلا فهو من أمرين إما مبالغ في المدح إما مبالغ في القلح فهذا سبحان الله وقال الفراء حاشا فعل ولا فاعل له فإن قلت حاشا لله فاللام موصول بمعنى الفعل والخفض بها وإذا قلت حاشا حاشا الله بحرف في اللام فاللام مراده ما معنى اللام مراده هذا من التعبيرات عند العلماء اذا قالوا اللام مراده معناها اللام مقدر هنا معنى اللام مراده اي مقدره والخفض بها اذن هذه فائده هذا تعبير من تعبيرات العلماء انهم احيانا يقولون هذا الشيء مراد ما معنى مراد مقدر مقدر واللام مراده والخفض بها اي واللام مقدره والخفض بهذه اللام المقدرة قال وهذا قول ظاهر الضعف وثانيهما وثانيه انها اسم وهو ظاهر قول الزجاج وصححه ابن مالك قال الصحيح انها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل وهذا هو الصحيح فمن قال حاشا لله فكأنه قال تنزيها لله ويعيد هذا قراءة أبي السمال حاشا الله حاشا لله قال بالتنوين فهذا مثل قولهم راعى لزيد يرعاه الله وقراءة ابن سعود حاشا حاش الله بالإضافة فهذا مثل سبحان الله ومعاذ الله يعني تنزيه الله وقال الزمخري في المفصل قالهم حاشا لله بمعنى براءه الله من السوء ما معنى حاشا حاشا الله براءة لله من السوء ففسر حاشا ببراءة وبراءة ما هي مصدر فسرها بالاسم إذن هي ماذا اسم عنده هذا وجه الاستدلال فسرها باسم ولما فسرها باسم دليل على انها عنده ماذا أخذت حكم الاسميه قال وخرق وخرج من عطيه قراءته من سعود على على ان حاشا الجاره على أن حاش الجر، فإن قلت إذا قلنا باسمية حاش فما وجه ترك التنوين في قراءة الجماعة وهي غير مضافة قلت قال ابن مالك الوقف فيه أن يكون حاشا مبنيا لشبهه بحاشا يعني اسما مبنيا لشبهه بحاشا الحرفية والاسم يبنى لماذا يبنى الاسم لشبهه بماذا يبنى الاسم لشبهه بالحرف قال الذي هو حرف فانه, فإنه شابهه لفظا ومعنى فقرا مقراه في البناء وهذا وجه حسن وصحيح أنها اسم على ما ابن مالك قال هل ان تكون من أدوات الاستثناء حق قام القوم حاش زيد وفيها مذاهب احدها مذهب الجمهور وأكثر البصريين انها حرف انها حرف خافض دال على على الاستثناء كالا ولا يجيس سيبويه النص بها لانه لم يبلغه لانه لم يبلغه والا فقد وجد فقد سمع من العرب رايت الناس ما حاشى قريشا, قريشا ورد عن العرب انهم نصبوا بها جاء بعدها اسم منصوب رايت الناس ما حاشى قريشا ورد عن العرب بعدها اسم منصوب لكن سيبويه لم يسمعه لكن نقول من علم حق على من لم يعلم ومن سمع حق على من لم يسمع فلو أن سيبويه لم يسمع هذا غيره ماذا غيره سمع وهو نافي وغيره مثبت بدليل والمثبت بدليل مقدم على النافي قال والثاني أنها حرف فتجر كما ذكر سيبويه وتكون فعلا فتنصب بمنزلة خلاء وعداء وهذا مذهب القرمي المازني والزجاج وهو الصحيح قال لانه قد ثبت عن العرب الوجهان هذا تعليل وممن حكى النص بها عن العرب ابو زيد والفراء والأخفش والشيباني ابن خروف حكى الشيباني عن بعض العرب اللهم اغفر لي ولمن سمع حاش الشيطان وابى الاصبع ولمن سمع هذه فيها هذه فيها تصحيح واللفظة وال... المسموعة عن العرب اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الإصبع ولما لنرجع إلى الكتب وإلى الشروح ما وقدنا أبل الاصبع هذا ما قصته حتى قرنه هذا القائل بما قرنه بالشيطان ما ندري ما بينه بين أبا الإصبع ما ندري ما بينهما لكن لعله شيء من العداوة شيء من العداوة وإلا لم ي... لم تفصح لنا كتب اللغة عن ثريش عن ثر العداوة بين القائل هذا القول وبين عبد الأصبع عبد الأصبع وأغلب أغلب ما كان العرب يسمونه عبد الأصبع أنه هناك أحيانا تأتي الرجل مثلا وعليه خلقة إصبع يصبع زائدة صغيرة فكأن العرب كان عندهم نوع من التشاؤم إذا رأوا رجل عنده اصبع زائدة على أصابعه والله أعلم هل كان يتشاؤم العرب من هذا ان التشاؤم كان حاصل عند العرب بأشياء ليست شؤم اصلا ليست شؤم وإنما خلقه فهم احيانا يعني ماذا قد يكون هذا إذن ما هو تصحيح, تصحيح الحكاية اللهم اغفر لي ولمن يسمع صواب من يسمع الذي عنده تصحيح صحيح اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الاصبع قال بالنصب ويروى وابن الأصبع والأولى هي المشهورة قال وهو بالصادي المهمة والغير المعجم ويروى بالوجهين قولوا القميح قال الجميع ذكره في عدة صادر قال حاشا ابا حاشا ابي ثوبان ان به ظنا عن الملحات عن الملحات والشتم حاشا ابي ثوبان ان به ظنا ما معنى ظنا يعني بخلا عن الملحات والشتم الملحة ما هي الملحاه يعني المجادلة والمخاصمه والجدال يقول يعني ابو ثوبان هذا يتنزه عن شيئين ماهما الجدال والشتم لا يدخله قال حاشا ابي ثوبان ان به ظنا عن الملحات والشتم قال روي بالوجهين هذا الوجه وجه القر ووجه النصب ماذا سيقول حاشا ابا ثوبان ان به ظنا عن الملحات والشتم والملاحة المنازعة والمقادلة وشيء من هذا والملاحة هذه والمنازعة والمجادلة سبب لفوات الخير سبب لفوات الخير عند الشخص فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سبب رفع ليلة القدر؟ فلاحى رجلان عنده فرفع الله علم ليلة القدر بسبب ملاحاه رجلين قدار رجلين ومنزعة رجلين اختصام رجلين بالاخذ والرد، وايضا النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الجنه لمن ترك الجدل، قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن ترك المراء وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقّة إن كان صاحب حق فالمغاء ما منه إلا تضيق الصدور وما منه إلا الوصول إلى السرور والله مستعان وهذا بيت من أبيات العرب يعني فيه تنزه أنهم يمدحون أناس بتنزههم عن من؟ بتنزههم عن الجدال. أن كان المتنزه عن الجدال ممدوح عند العرب بالفطره فجاء الإسلام الاسلام هذا الخلق الفاضل والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه والله ليتمم مكارم الاخلاق وصالح الاخلاق هكذا انشده البرد السيرافي وكثير من النحويين وفيه تخليط من جهه الروايه قال وذلك انهم ركبوا صدره على عجز بيت غير وصام ما انشده المفضل فضله الضبي المفضل الضمبي قال حاشا ابي ثوبان ان ابا ثوبان ليس ببكمة فدمي عمرو عمرو بن عبد الله ان به ظنا على الملحات والشتم يعني هما بيتان ولكن اخذوا شطر البيت الاول وعجز البيت الثاني ومعنى الفدم العييي عن الكلام أي إن ابا ثوبان عنده فصاحه لكن لا يحب الملاحاه ولا يحب الشتم وايضا ليس ببكمه ما هو البكمة؟ الابكم، ابكم الا ابكم قال واستدل المرض على فعلية حاشيه فيصرفها فتقول حاشيته حاشي قال النابغه ولا حاشي من الاقامه من أحدي واجيب بانه حاشي يجوز ان يكون في اي أن يكون تصريف فعلا من لفظ حاشا الذي هو حرف استثناء به قال بعضهم ولا ينكر شيبوها أن ينطق بها فعلا في غير الاستثناء فتقول في الاستثناء فتكون في الاستثناء حرفا في غير فعلا تقول حاشا لله حاشا لك أن تفعل كذا قال ومعناه جانبا لك السوء ويتعدى بنفسه باللام. قال والثالث الثالث في حتى الاستثنائي قالوا أن أحد فعل لا فاعل له وإذا خفض الاسم بعده فحفظه باللام المقدره وهو مذهب الفراء تقدم ذكره في القسم الثاني وقال بعضهم ذهب بعض الكوفيين إلى أنه فعل استعمل استعمال الحروف فهذا فعلي فاعلها قلت الظاهر أن هذا مذهب الفراء فراء حي بن زياد كنيته أبو زكريا وتعلق بحاش الذي يستثنى بها مسائل طيب هذه المسائل في حاشة إلى غد اجعلوها إلى غد ان شاء الله لهم جزاكم الله خيرا الحمد لله رب.